أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 119. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس ستبدونها وتحقون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا تحقون رَأَوْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَآتَاكَ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 أَوْ أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 فَرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَهُ هُورُكُمْ وَمَا نُرَاهُ مَعَكُمْ سُفَعَاءُكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ